جبل الصبر هوا في بلاد نائيه يا زينب في ساعه الموت الاخيره زينب في ساعه الموت الاخيره القتيل الجسم على رمل الظهيره القتيل جسمه على رمل الظهيره زينب في ساعة الموت الاخيره زينب في ساعه الموت الاخيره ألقت الجسم على رمل الظهيرة إذ ترى نوراً دعاها يا أميرة إذ ترى نوراً دعاها يا أميرة حاملاً أوصى فوق حصيرة عاملا أوصى له فوق حصيرة يا زينب سألت من ذا بدمعات غزيرة سألت من ذا بدمعات غزيرة قال عباس أنا بدر العشيرة قال عباس انا بدر العشيره بدر العشيره سالت من ذا بدمعات مغزيره يا سالت من ذا بدمعات غزيره قال عباس انا بدر العشيره قال prav so tudi abas om ljubom Jajspe. Nu mi سامحيني وانظري سهم عيني المطفا و لجسمي فاصبري قطعتك كم فاء ويميني فاعذري و يا زينب شلو المجلس لي عليه يا زينب يا زينب يا جبل الصبر هوا جبل الصبر هوا في بلاد النائية فأتى جراح الدعم يا سألت أنت هو قال هل أنت جبل جبل tak salat anta huwa qalaha anti ya zainab ya zainab ya zainab الشاعر referredi, kolo العباس Ni, U Kellali Benciwieči važi, imeh nekaj tebe, capacity od m Referiuma. اخ يا ابو بكت الحوراء ونادت يا اخيا بكت الحوراء ونادت يا اخيا بعدك الصبر يسمى زينب بعدك الصبر يسمى زينب يا انت اذ جئت بلا راس الي رأس إلي أعوجيات الأسى داست علي, علي أعوجيات الأسى داست علي ففد عينيك خذ لي مقلتي ففد عينيك خذ لي مقلتايا وفد زنديك خذ هذه يديها وفد زنديك خذ هذه يديا بكت الحورة ونادأت يا أخي يا بكت الحورة ونادأت يا أخي يا بعدك الصبر يسمى زينبيا بعدك الصبر يسمى زينبية يا زينب انت اذ جئت بلا راس الي يا انت إذ جئت بلا راس الي اعوجي يا طول علي Fa fida ojeneke, chod li mokleteja Fa خذ ojeneke, chod li mokleteja Fa أنت سامحني شوف شا تقل له أنت سامحني على عتبي يا ابن أبي أنت سامحني على عتابي يا ابنا ابي فرزا يا كربلا اكملوها بالسبي فرزا يا كربلا اكملوها بالسبي قيدوني في الفلا بحبال الطاغيه يا زاينا يا فيل هاليد خلوا تشوف هزينا يا زينب يا زينب احلى في بلاد النائية فأترى اللواه بالجراح الدارية سألت أنت هو قال هل أنت وانتك يا زينب وهل عباس أقبيل في حياء ناح وهل عباس أقبيل سائلين هل أنت بنت المرتضاهل أخي أشتا يربيش سائلين هل أنت بنت المرتضاهل في حياء نحو هل عباس أقبل سائلا هل أنت بنت المرتضى هل لك عقل الخدر يا أختاه يذهل لك عقل الخدر يا أختاه يذهل كيف واجه الشمس بالشمس تبدل كيف واجه الشمس بالشمس تبدل كيف من كانت بكف الله تكفل كيف كانت بكف الله تكفل ساقها شمرون وخوليون وبجدل ساقها يا, يا شمرون وخوليون وبجدل قلها حدثيني ما جراه خففي في في كل القلقان هو يسولفي سولفي حدثيني ما جرى خففي في كل القلقان سوف ابدو صابره فوق جمرات الخيام رغم اني لا ارى فجر حباك يا زينب يا صوتك صوتك زينب يا زينب يا زينب يا تاخذ بيدك زينب يا قد لقينا يا ما تراهم بك عما قد لقينا ما تراهم بك عما لقينا انا اقرأ وانت نوح براحتك ما لك شغل بيه ما تراه ام بيك عما قد لقينا كربلا كوفان شام الشامتين انني بنت امير المؤمنين يا علي innani bintu amir almu'minina كيف أعطى صدقات القاتلين والذي أجرى دمًا عيني أبينا يا أخي من نظر الأعدى خزين يا أخي من نظر الأعدى خزين والذي أجراد من عيني أبينا أبينا يا أخي من نظر الأعدى خزينا كل ما شوف شي تقول زينب كل ما جفني بكى برماح أضربه سادة عذرونا سادة سادة سامحونا ابويا كل ما جفني عذرا يا صاحب الزمان كل ما جفني بكاه برماح نضربوه واذا زندي شكا بهبال نسحبو وإذا زندي شكى بحبال أسحب واسألا متنى حكى عن سياط قاسية واسألا متنى حكى عن سياط قاسية يا زينب يا والذي مضاف عادي بالنوائب والذي مضاف عادي بالنوائب شنو مولاتي شنو قولي بالله أدخل أختك في قصر, قصر العجان عظرا يا أهل الغيرة scoprop sem sopaklih студien. Zmali z rezol pioram, في Couldišti do ويزيد ضاحك للخمر شاعر بشا ايه يا ابو هي زينب ويزيد الضحك للخمر شاريب وبعود لثنايا السبط الارد الله أكبر يو الله لا حول ولا قوة إلا بالله يا حسين ويزيد الضاحك للخمر شارب وبعود لذنايا السبط ضارب قال أين الليث من سعدة غالب ليرى زينب باتت في الخرائم Zainab, mensade Zainab, zainab. يا زيناب لي را زينب باتت في الخرائب لو تراه لي غربتي لي اليتامى ماسكه مد عين عليك لو تراه لي غربتي لي اليتامى ماسكه قعدان ابنياتي قعده اخاف عليك لا تروح انا اخاف عليك لو تراه لغربتي لليتامى ماسكه نظرت بالبسمة لسكين عاتك يا يا مجلسي في الخربة مجلسي في الخربة عند هند الجاري الجاري <سحكي> ايه والله واسفة وش فا الدنيا محترقه ولا صاير مجلسي في الخربتي عنده هند الدجاريه يا Jala cebelu s sabrihavah, آه آه يا زينب آه يا زينب يا بعد الردى عندي وصيه يا اخي بعد الردى عندي وصيه خذ بروحي نحو طف الغابرين أخوية مشتاقة للحسين يا أخي أريدك تلطم لا توقف لطمك يا أخي بعد الردى عندي وصيية يا أخي بعد الردى عندي وصيية خذ بروحي نحو طف الغاضري خذ بروحي نحو طف الغاضري ثم اوقفني بتل الزينب ثم اوقفني بتل زينبي. يا نبي يا للسيده لانا دي علي يا ابن الذكي يا كنت حيا فادركنا وان الله In ti malzame so p ligil zelo zelo chegaj отправri autost. In to može v odnosna za razovri tenta Zل ini, قم حبيب انظر الى هذه العطية قم حبيبي انظر الى هذه العطية حولك الزوار سبحان وعشية حسين حولك الزوار سبحان بل فضلك خذ بروح المتعبة بي شوق من طفا وقده ما الهب لابي والمصطفى ولأم الزاكية يا قابل فضلك فخذ بروح المتعبة بي شوق ما انطفى وقد ما اهل ما اريدك تتعب انت حسيني انت غيراوي نشمي اريدك بعد وياي بالقصيدة بعد راح نبشي هاليالي جبل الصبر